عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون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 شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فُجَّاجًا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 وَسُيرَة الجبال فَكانت سرابَ إ جَهَن مَكَانت مِرسَادَ للطغين مَآبَ ل بثين فِيهَا أَحقابَ. لا يَذُوقُونَ فيها بَرْدًا وَلا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اذوق فلن نزيدكم الا عذابا سمسمنا ان للمتقين مفازا حدا وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَ الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقومُمُ الرّوحُ وَالمَلائِكَةُ صََّّ ل يَتَكََّمُون لا يَتَكَمُونَ إِللاا مَنْ أَذِنَ لَ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَادَا ذَلِكَ اليَمُ الحََّّ.